سلام <أكلم> الله <أكلم> على المغفرين اليه حال تكبيره القرار وحال الرفع من الركوع وحال القيام من التشهد الاول وهذا الخطا خطا شائع وهو مذهب عن الكوفر مثلا احداث وجماهير اهل العلم على خلافه جماهير اهل العلم على خلافه وجاءت اللصوص الثابته عن النبي صلى الله عليه واله وسلم التي تبين ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يرفع يديه حينما يكبر بتكبيره الاحرام وكان يرفع يديه حينما <تصفيق> يرفع من التشهد من الركوع وحينما يقوم من التشهد الأول فهذا ثابت بالنصوص الصحيحة كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث وآله بن حجر من حديث أبي, أبي حميد الساعدي وكذلك كما جاء في حديث ابن عمر في المخائي ومسلم فهذا ثابت صحيح بل إن الأحاديث في رفع اليدين في الصلاة كانت تكبيره الاحرام وبقية ما ذكر متوافرة هي متوافرة وقد ذكر الكشميري رحمه الله أن هذه الأحاديث متواتره في رفع اليدين والذين منعوا الرفع فقط اللهم إلا في تكبيره الاحرام سدلوا بأحاديث إلا موضوعه واما لا دلاله فيها واما ليس لها علاقه بالموضوع مما استدلوا به حديث من رفع يديه في الصلاه فلا صلاه له وهذا حديث موضوع ذكره ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات وذكره الجورقاني في الاباطيل وذكره السخاوي في المال الموضوعه وذكره غير هؤلاء في الاحاديث الموضوعه التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما استدلوا به أيضا حديث في صحيح مسلم وهو حديث جابر بن سمرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما لي أراكم ترفعون أيديكم كاذناب خيل شمس أذناء خيل شمس خيل الشمس هي التي تتحرك ولا تثبت تحرك ذينها وتحرك ارجلها مثل ما يقولون نعم نعم حروم أو يقولون في بعض البلاد العنفص أو يقولون في بعض البلاد العنفص الشاهد أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي أراكم ترفعون ايديكم كاذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة ولا شك أن السكون الصلاة من لما يتعلق بالصلاة وهو من أمور المشروعة ومن مستحبات الصلاة أن يسكن الإنسان في صلاته حتى يخشع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 وهناك ما هو اقبح وهناك ما يؤدي انتهي اثناء الصلاه ولا شك ان هذا كله لا وهذا كله مخالف في قول النبي عليه الصلاه والسلام اسكنوا في الصلاه اذكروا في الصلاه الشاهد والمقصود أنهم استدلوا بحديث جابر بن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ما لي اراكم رافعي ايديكم كاذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاه فرد البخاري في جزء رفع اليدين في كتابه جزء رفع اليدين وقال لهم هذا ليس له علاقه بهذه المواضع التي نتكلم عنها وهي الرفع في تكبيره الاحرام لما تقوم ترفع في تكبيره الاحرام اذا اردت ان تصلي تبدا رافعا يديك الله اكبر وكذلك حال القيام من الركوع وكذلك حال القيام من التشهد الاول ترفع يديك اما الذي تكلم عنه النبي عليه الصلاه والسلام انما كان في التشهد كان الصحابة إذا أرادوا أن يسلموا يقولون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وأشبه به في هذا الزمان حركه بعض الناس حينما يفعل فساط هكذا. بعد ما ينتهم في صلاة بعدما ينتهي من تشهد فلاتة يرفعده لا حطموها. هذه خطأ هذه خطأ. نعم بعض يرفع يلف يده هكذا. هذه لها أصل في زمن الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعلون هذا فهكذا وهكذا يسلمون على بعضهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي أراكم ترفعون أيديكم في الصلاة أذن لي خيل شمس ولا أزكوا في الصلاة ولكن إذا أراد أحدكم أن يسلم فليسلم على أخيه من على يمينه وليسلم على أخيه ايش من على شماله السلام عليكم وصل الله السلام عليكم الله فهو بهذا وهذا لا داعي فيه كذلك استدلوا بحديث ما يصح أو بأثر ما يصح عن ابن عمر أنه قال والله هذا الذي تفعلون يعني رفعكم يعني رفعكم قال إنه لبدعة وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتجاوز هذه وأشار أحد رواه هذا الأثر إلى سديي لما يتجاوز هذه يعني ما يرتفع عن محل صدره فرد ذلك ابن الحباء في كتابه المجروحين وقالوا إنما أراد ابن عمر في حال تبوت الأثر إنما أراد رفع اليدين حال الدعاء رفع اليدين حال الدعاء وحتى رفع اليدين في حال الدعاء له آذاك يعني أحيانا ترى بعض الناس يرفع هكذا يدعو الله أنت لو جئت الآن تتسول لو جاء إنسان يتسول لو جاء إنسان فقير يتسول وجد حق إنسانها يفعلون أقل لك هذه إيش فيها قلة أدب فيها سوء أدب الذي يريد أن يطلب شيء لابد أن يتمسك صح ولأسف إذا ما يتمسكون حق التمسك بين يدي الله تبارك وتعالى تعبد الله عز وجل تمسك تبذل هكذا كذا ورفع اليدين حالة الدعاء له أوصف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى الصدر هذا اللي أشار لها ابن عمر رضي الله عنه ومنها لعيش مع, إيش مع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 فما بالكم اذا علمتم ان ابن عمر هو نفسه كما جاء في البخاري ومسلم قد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذه السنة او في هذين الموضعين على الاقل رفع يديه في حال تكبيرة الاحرام ورفع يديه في حال القيام من الركوع ورفع يديه حال حال من التشهد إذا كان ابن عمر هو راوي هذا الحديث ما بالكم لو علمتم انه ثبت بالسند الصحيح ان ابن عمر رضي الله عنه كان اذا راى انسانا في صلاته لا يرفع يديه حسبه يعني ايش حسبه الحصباء الحصى الصغير رماه بالحصبه رماه وهذا ثابت بالسند الصحيح عند البخاري في جزء رفع اليدين في جزء رفع اليدين الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان أنك ترفع اليدين ان ترفع اليدين حاله تكبيره الاحرام وترفع اليدين اذا اردت ان ترفع الركوع وترفع اليدين اذا اردت ان تقوم من التشهد بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع في كل خفض ورفع رفع اليدين في كل خفض ورفع حتى في القيام من من السجود حتى في القيام من السجود لكن هذا احيانا لكن هذا ايش احيانا لان اكثر الرواة ما روى وان بعض الرواة روا رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثه التي ذكرته التي ذكرتها بالحصر بالحصر فالعلماء الاصوليون يجمعون يقولون اذا جاء راو من الصحابه يروي كيفيه رفع اليدين مثلا او كيفيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عموما إذا جاء صحابي يروي كيفية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم بالحصر ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كالي لا يفعل إلا كذا وجاء راوي آخر من الصحابة ونقل هذا الفعل في موضع آخر دلك هذا على أن الفعل الثاني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا, يفعله أحيانا لكن إذا جاء الراوي إذا جاء الصحابي وذكر هذه المواضع ثم جاء صحابي آخر وذكر موضعا واحدا هل معنى ذلك أن المواضع الأخرى التي ما ذكرها الصحاب الثاني ليس السنة؟ لا وهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على هذه المواضع؟ لا على الصحيح من أقوال المحققين على الصحيح من أقوال المحققين المهم أن هذا من الأخطاء حتى أن الشافعي قال ولا كتبت هنا قال الشافعي لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في اتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع للركوع الركوع أن يترك الاقتداء بفعليه صلى الله عليه وسلم أنا ما قلت عند النزول للركوع ماذا ذكرته صح؟ ما انتبهت ما حد من ذلك أيضا عند النزول والركوعها ثابت ليس كذلك بعد ما تقرأ وتنتهي من الصلاة تقول الله أكبر وتنزل وإذا رفعت كذلك سمع الله محمده ترفع أيضا معه وهذا الأسف عند الأحناف الكثير من العاجل الذين يعني ينتهجون منهج أبي حنيفة رحمه الله لا يرفعه والسنه جاءت صريحه في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند كل خبر ورف وخصوصا عند هذه المواضع الثلاثه او الأربعة حسنت. هذه المواضع الاربعه منها ايش التشهد منها الرفع عند القيام من التشهد الاول بعد ان تنتهي من التشهد الاول تقول الله اكبر وتقوم او تقول الله اكبر وترفع وانت قائم هاتان كم كيفيه كيفيتان لكن الأحادث الصحيحة أكثرها أنك تؤجل رفع اليدين إلى أن تستوي طائما فإذا استويت طائما رفعت يديك هي تقول الله أكبر تقوم فإذا استثممت طائما ترفع يديك ترفع يديك. هذه سنة للأسف كثير من الناس ما يطبقوه مع أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من أخطاء المصلين أو بعض المصلين تركوا رفع اليدين عند التحريمة والركوع وعند الرفع منهم فبعضهم يتركوا رفع اليدين عند التحريمة تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منهم وبعد القيام من التشهد الأول وربما تجد قسمة من هؤلاء التاركين لهذه السنة في صلاتهم يفعلونها حال كون رفعها من الأخطأ لذلك بعض الناس ما يرفع يديه في المواضع الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة العادية ويأتي مثلا إلى صلاة الجلاذة وصلاة العيد فيرفع في كل تكبيرة من تكبيرات الزوائد ويرفع في كل تكبيرة من تكبيرات الزوائد طبعا هذه البسألة نتفرق لها هي من المسائل الخلافية خاصة وعنا غدا إيش؟ عيد نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل ملا ونكم هذه مسألة خلافية مسألة رفع يديه في, في, في تكبيرات الزوائد هل ترفع مع كل تكبرة ولا ما ترفع مع كل تكبرة المسألة خلافية بين الفقهاء وفيها قولان لها العلم لكن الأقرب والأصوب أنك لا ترفع إلا في تكبرة الأهل ولا رفع هل نُكر عليه لا الخلاف قوي الخلاف المسألة قوي وأدب الخلاص مثل هذا الباب إذا كان الخلاف قويا حينئذ لا تنكر على من خالفك ما دام أن, أن المسألة تحتمل ما دام أن المسألة تحكمل وليس فيها نص ظاهر وليس فيها نصل راهد، ففي تكبيرات الجنازة ما ترفع إلا في التكبير الأولى، وبتكبيرات العيد ما ترفع إلا في التكبير الأولى، وبالمناسبة نذكر شيء من فق سرات العيد هي عبارة عن ركعتين، الركعة الأولى الركعة الأولى خمس تكبيرات، إيش قلت الثانية، الركعة الأولى سبع تكبيرات أحسنتم. قرائنا فيها خلاف في يمكن على سبع اقوال اي او تسعه واكثر في الركعه الاولى سبع تكبيرات عدا تكبيره ايش الانتقال وفي الركعه الثانيه خمس تكبيرات عدا تكبيره الانتقال وهذا ثابت في حديث عائشه ثابت في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك من الاخطاء التي نشاهدها في صلاه العيد ان الامام اذا كبر تجد الناس يكبرون بصوت جهوري الله اكبر هكذا لا خط. وانما انت كسائر الصلوات تسمع نفسك تسمع نفسك فقط الله نفسك فقط لا تصيح ولا تجهر بمثل هذا التكبير لا أن تحمد الله عز وجل وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرة وتكبيرة فهذا ثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عن مسعود ابن مسعود وغيره ثابت عن ابن مسعود وغيره كذلك من السلة فيها أن يقرأ الإمام بسبح سوى ربك الأعلى ويقرأ بإيش بالغاشية هذا أيضا من السلة من سلة صلاة العيد أن يقرأ بهاتين الصورتين وايضا ورد ايش في في هناك صورتان اخريان ايش هم ما ليستهم الان نفس ايضا ثابتات لكن ان يختارون إيش الاقصر حتى ما يطلون على الناس لا يختارون الأقصر حتى ما يطلون على الناس اظن نعم القمر و القمر قف لا لا مش قمر القمر نعم القمر اقتربت الساعة وشق القبر صوت القمر وكذلك عيش الثورة الثانية لأنها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي الثانية حقيقة لكن القمر جزمن إن شاء الله فالمهم هو الآن لا إما أكثر شيء يقوم به سبح اسم ربك الأعلى وهل أثارتها حديثة الغاشية لأنها أقصر لأنها أقصر كم يبقى ذلك أشبعت لأنها ايش تعلق بساطة العيد حان ما تعلق بساطة العيد هي هذه تكبيرات العيد ها الخطبه كذلك خطبه سنه خطبه العيد سنه وخطبه العيد تكون بعد ايش بعد الصلاه بخلاف صلاه الجنازه وصلاه الجنازه الخطبه فيها ايش واجبه خطبه العيد سنه ومن اراد ان يجلس تجلس ومن اراد العيد ان يمضي نمضي وهذا ثابت في من حديث عبد الله بن السائب قال عليه والسلام بعد ان صلى بهم العيد قال اذا نخط فمن يجلس ومن أراد ان يذهب فليذهب او كما قال عليه الصلاه والسلام لكن لا شك في مثل هذا الزمان المسلم حري به ايش انه يجلس ويستمع الذكر ويحضر مثل هذه المجالس التي تنزل عليها أو تنزل فيها البركه تنزل فيها وطبعا لا يفوتني ان اذكر على مسا التكبير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 أجل والله الله يتبجحون بالأغاني وأهل الدين هكذا قد بكسوا رؤوسهم أهل الدين هكذا قد بكسوا رؤوسهم والعزة من أرادها إنما يجدها في إيش في دين الله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقق ولكن المنافقين لا يفقق فأشهد هذه سنة للأسف أميتت وسترون غدا كيف أن الناس صامتين كيف أن الناس صامتهم تجد الواحد فيهم صامت بينما تجد صاحب الفسق وصاحب المجون وصاحب الباطل يدندن بباطلهم فحريم بالمسلم أن يظهر شعائر الله تبارك وتعالى حريم المسلم أن يظهر شعائر الله تبارك وتعالى كان عمر يكبر رضي الله عنه في قبته في منه ويسمعون الناس تكبيره كان جهوري الصوت فيكبرون بتكبيره رضي الله كان ابن عمر يكبر في منه كانت ميمونه رضي الله عنها تكبر وكان يكبر الناس وكان عمر بن عبد العزيز يكبر وكان الصحابه والتابعين وغيرهم من العلماء الافذاذ يكبرون هذه شعيره ظاهره حري بالمسلم ان يحرص على اظهار شعائر الله تبارك وتعالى أن يظهر شعائر الله عز وجل وايضا لا يفوت ان نذكر بعض السنة المتعلقه بصرف العيد ما دام خرجنا من الموضوع من السنة أن يذهب الإنسان في طريق ويأتي من طريق هذه من السنة كذلك من السنة أن يقتتل الإنسان ثم يذهب إلى الصلاة العيد ومن السنة أن يؤخر إفطاره حتى يذبح أضحيته والأضحية لا تذبح قبل الصلاة إذا ذبح الإنسان قبل الصلاة فإنما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي شاة لحم قدمها لأهله إما هي شاة لحم قدمها لأهله ولا السنة أن تذبح بعد الصلاة، إلا نصلي. ثم بعد ذلك إيش أول ما نبدأ إيش بالذبح كما أوفى النبي صلى الله عليه وسلم. نذبح الأضحى، نذبح الأضحية، ويسن فيها أن تجعل ثلاث إيش أجزاء، ثلاث أقسام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا وكلوا وادخروا تصدقوا وكلوا والدخروا. ويتصدق، ويتكل، ويدخر، ويحرص على يقلي الفقراء، ويغلي الفقراء. في مثل هذا اليوم العظيم في مثل هذا اليوم المبارك أطلع عليكم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأجد الكلام في هذا الخطأ غدا إن شاء الله نتحدث عنه ثانية حتى يرسخ ونسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا من ديننا ما يفعلنا ويفعل ما صلى الله وسلم ومارك على محمد وليس صحيح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 الخطا الماضي الذي تكلمنا عنه هو خطا بعض الناس في عدم رفع ايديهم رحمه الله في خطأ عدم رفع أيديهم حاله تكبيره الحاله النزول الى الركوع او حاله حتى تكبيره الاحرام أيضا هذا يقع الخطا وحاله النزول الى الركوع وحاله القيام إلى الركوع وحاله القيام للتشهد بل احيانا في كل خفض ورفع كما ثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وقلنا ان هذا متواتر كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله لأنه في السير وكذلك ذكر الكشميري في فيض الباري أن هذا متواتر رفع اليد متواتر والأحلاف الذين خالفوا ليس معهم دليل حقيقة لا دليل معه لا دليل لا بقي أن تكلم عن هيئة رفع اليد بقي أن عن هيئة رفع اليد قال هنا والسنة رفع الأيدي ممدوده الاصابع الأصابع ترفع اليدين ممدوده الاصابع الأصابع يعني ما تقبل تلاحظون معي أن بعض الناس حينما يريد أن يكبر للصلاة شفعا يرفع الدينا بهذه الطريقه شاهدت بوها. هذا خطا لا شك ان هذا مخالف للسنه هذا مخالف للسنه ممدوده الاصابع لا يفرج بينها ولا يضمها طبيعيه هكذا لا يضمها ولا يفرج بينها وإنما هكذا تكون طبيعيه تكون طبيعيه جدا يرفعها على طبيعته وعلى رسله يرفعها هكذا قال لا يفرج بينها ولا يضمها هذا ثابت عند أبي داود وعند ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجعلهما حذ ومنكبيه وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه كان عليه الصلاة والسلام يجعلهما حذ ومنكبيه هذا ثابت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أنه هل نتكلم رفع اليدين لا رفع اليدين لا. لا لا أحد أحد المصلي الشاعر هذا خطأ واقع فعلا لكن أين الذي يحرص على يتفقه في صلاته نعم كان يرفعهما حز منكبه ثابت في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حاذ به منكبه وكان يرفعهما حتى يحادي أو حتى يحادي بهما فروع أذنيه هل نهاية في الأذن؟ هذا ثابت في مسلم. فالعلماء نظروا إلى هذين النصين عدة إيش النار نظروا عدة أوجه في في التوفيق بين هذين النصين. منهم من قال الحديث بالعمر في البخاري ومسلم أنا قدم على حديث مالك من الحوينث في مسلم. ومنهم من قال بل نجمع بينهما بان نقول ان الكفان يكون مؤخره الكف حيال المنكبين ونهايه الابهام حيال الأذرين هذا اعتمدوا فيه على حديث رواه ابو داود روايه, رواية من حديث عش وائل بن حجر الذي روى كيفية صلاه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما ففي رواية عند أبي داود أنه رفع يديه حيال منكبيه وحاذى بابهاميه وذليه لكن هذه الرواية ضعيفة وإلا لكان هذا الوجه جدا قوي ولذلك اختاره بعض العلماء وجوده الصنعان في سبل السلام جوده مستدلا بهذا الحديث الذي يجمع بين الحديثين الذي يجمع بين الصفتين الذي يجمع بين الصفتين والصحيح أنه أن كلا منهما صفة أخرى. فهذه صحيحه حيان الكبائر وهذه صحيحه حيان الأذنين. هذه صحيحه وهذه صحيحه وإذا جاءت النصوص متلوعة في سنة ما فإن السنة أن تنوّع فإن السنة أن تنوّع. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال وكان يرفع يديه ثارت مع التكبير وثارت بعد التكبير وثارت قبله طبعاً فاتنا أن نذكر أن باطن الكف أن يكون إلى القبلة. هذا باتفاق ما ما يعرف في خلاف بين هذا اتفاق العلماء أن باطن الكف... الكفين يكون باتجاه القبلة. باطن الكفين يكون باتجاه القبلة. طيب. أسألك سؤال ايش أوضاع اليد حينما ترفع فقط كنت تدعو إحنا في درس فهمت أنت في هالدرس هاي في صلاة النبي عن صلاة السلة يعني حتى سبحان الله حتى بالنسبة للدعاء له أدب خاص من ضمن أدب الدعاء أن ترفع عينيك للسلس وأن ما ترفع يديك تدعو من أدب الدعاء ما شاء الله. الشاهد إنه هذا فاتك لازم. صابت كيفية كيفية هكذا كيفية هكذا. تضرب أصابعك وترتاحها. طبيعي. طبيعي. سنتين سنة. جيد. طيب. طار وكان يرفع يديه. تارة نع التكبير. وتارة بعد التكبير. وتارة وقبلها. يعني تارة لما يكبر لفت رحش يقول الله أكثر. التكبير يقارن الرفع. وتارة يقول الله أكبر ثم يش يرفع وتارة يرفع هكذا الله أكبر فتارة مع وتارة قبل وتاره بعد وكلها صحيحة ثالثه وقال بعض العلم في غير تكبير في الإحرام يكون مقارن له في انتقال في قيام التشفد وهكذا قال بعض العلم يكون مقارن له لأن الدليل دل على, إيش؟ على تكبيرة الإحرام والأخرى باقي على الأصل أن التكبير يكون مع مع الرفع حسن أن يكون التكبير مع الرفع طيب قال نعم ومنه تعلم خطأ من يرفع يديه على هيئة الدعاء بعض الناس لمن يرفع ومن يقول ما يفعله لمنها أصل هذه لا أصل فيها لا أصل لها في ابدا وكذلك من أخطاء بناء على ما سمعتم إذن اللي هكذا صحيح لا كان يرفع حذاء الأذنين حذاء فروع الأذنين هذا هو الصحيح كان يرفع حذاء فروع الأذنين ما يلامس هذا خطأ هذا بدعة هذا من البدعة وبعض الناس كيف؟ يعني يكاد يجرهما يكاد يجرهما إلى الأسفل هذا لا شك هذا يعتبر جهل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى خطأ الـ الـ الـ الـ هذا الخطا وهو خطا الرفع ودخل في خطا جديد وهو اسبال اليدين وعدم وضعهما على الصدر او تحته وفوق السره هذا فيه كلام يطول ولذلك راح نرجع ولا نتكلم عنه قريبا ايش رايكم؟ تمام؟ بعض نفس الكيفيات يعني كيفيه هذه التي سمعت ان هذه حتى بعد رفع من الركوع حتى في نزول الركوع حتى في القيام من التشهد الاول بل حتى احيانا كما ثبت وسمعتم عند كل خفض ورفع يعني ايش عند كل خفض ورفع يعني ايش عندك كل خفض ورفع يعني انا الان ساجد لما ارفع قل أنا انا جالس بين السجدتين لما اريد ان اسجد هذا ثابت لكن احيانا لكن يعني ما يواظب عليه هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ف... اللمس ايه كيف فعلت أنت؟ لأنك لنفترك الدرس نفس صح غلط <تصفيق> صح اي خطا احنا لأن لان المحاذي أنت مدرس لو في مدرس رياضيات يعرف ليه المحاذي اه وحيط... احنا لكن من باب ايش ليشد آه... إيش... آه... من باب شد العضد بالاخ اقول انه المحاذي ما يلمس حذاؤه حذاؤه يعني يكون مقارباً له لكن مواظياً له نعم لكن هل هو ملامس؟ لا يكون محاذي له هكذا المحاذي يعني دون لمس ثم مسألة المس تحتاج إلى نص آخر لأن اللمس غير المحاذي محاذيه مثل ما يقول المصريون بريحه بريح بريح بريح فالشاهد أنه مس الالذين حتى يعني أكاد شكله يقطعهما هذا لم يفعل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلاً. وإن من محادي هكذا. من هكذا وهكذا أيضاً محادي. وأنا فعل هكذا. صام لذلك هكذا. هذا كله خطأ. ولا شك أن هذا جاه. وأنا هكذا. كانه يعني. أيه. كانه في كتاب طيب. خطأ الذي بعده قال من أخطاء المصلين إسبال اليدين. وعدم وضعهما على الصدر أو تحته وفوق الصدر، هذه فيها عدة أخطاء لذلك منها إسماء اليدين تسأل لي هكذا هذا أحد رجلين إذا رأيتم وصلي بهذه الطريقة إما رافضي قبح الله الرافضة وإما مالكي قفر الله المالكية أه؟ إما مالكي سني وإما رافضي الرافضة هكذا سلم. بين اهل السنه ومن أهل السنة المالكية لكنه غلط على مالك مالك رحمه الله روها في الموضة أنسهل بالسعد أنه كان يضع أنه أمرنا نضع الإيمان على الشبائل في, في الصلاه ثابت هذا في البخاري في أو في الموضة ثابت في البخاري وفي الموضة الإيمان مالك ها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذن إسبال اليدين قطع ووضع اليدين على الصدر سنة الأنبياء سنة في الأنبياء، وقد ثبت كما سمعتم عند المخال من حديث سهل ابن سعد وكذلك ثبت في عند الإمام مالك في الموضع أن قال كان الناس يؤمرون يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يؤمرون أن يضع اليمنى اليسرى في الصلاة هذا أمر وأيضا ثبت أن ابن عباس ورواه ابن حبان قال إن قال عليه الصلاه والسلام ان معشر الانبياء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا ونمسك بايماننا على شمالنا في صلاتنا ونمسك بايماننا على شمالنا في صلاتنا هذا امر ولا ما هو امر امر وحقيقه هذه الاوامر وايضا حديث اخر وهو عند البداوي النسائي ان ابو مسعود قال رااني رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد وضعت اليسرى على وقال فوضع اليمنى نزعها ووضع اليمنى على اليسرى فهذا كله يدلك على سنيه, على سنية وضع اليدين على الصدر الصدر الدليل على الصدر, على على الصدر. الصدر, لأن على الصدر إن شاء الله لكن نسبق الأحداث لأنه نبين هذه الكيفية ونبين خطا من يصلي هكذا وهذا غلط على الإمام مالك هذا غلط عن مالك كما سمعتم اختاره بعض المتأخرة وإلا المشهور ومثب الإمام مالك إيش؟ أنه يضع اليدين أنه يضع وإبن الرشد في بداية المجتهد ما ذكر إلا مذهبا واحدا وهو مرجوح وليس مراجع أن التفريق بين السنه والنافله فجعل في السنه الوضع وفي النافله إيش؟ السدل في النافلة؟ السدل لكن الصحيح ان مذهب مالك المشرر هو ايش هو كباقي العلماء كباقي الجمهور كباقي جمهور اهل العلم لانه فيها خلاف بين أهل السنه فرق. فيها خلاف بين السنه الوضع والسدل وضع اليدين على الصدر او سدل اليدين طيب قال من هذه الأحاديث يتبيّن لنا خطأ من يرسل يديه إذ أن أو إن وضع اليدين اليمنى على يسرا من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الأنبياء قبله طيب قال ومن السنة وضع اليدين على الصدر إيش الدليل الدليل رواية عن الخزيمة لحديث وائل بن حجر قال صلىت مع النبي عليه الصلاه والسلام فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره على صدره وهذا واضح انه فيه خطا من يضع يد اليسرى اليمنى هنا هذا خطا وبعضهم والله المشتكى وللاسف الشديد يضع يديه على العضو على عضوه هذا خطأ لا شك وإنما السنة ثابتة الصدح حل التديس صدح ها لا الوضع الآن سلام الآن أسمع إيه قال ومن السنة وضع اليدين طبعا الحديث حديث وائل صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره هذا رواه ابن خزيمة وصححه الألباني في تحقيقه على صحيح ابن خزيمة طيب قالوا من السنة وضع اليد على الصدر وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرُسق والرُسق والساعد هذا الرُسق من السنة أنتضع اليد هنا كف أنتضع يدك اليمنى على اليسرى أنا كثك وعلى جزء من الذراع وعلى أي رُسق شوف وهذه لها كيفيةان ثابتان في السنة النبوية إما القبض هكذا وإما البدء كم كيفية كيفيتان هذه سنة وهذه سنة هكذا وهكذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا واما دليل أنه يضع يده اليمنى على اليسرى والرزق والساعد حديث من الحجر وهذا رواه ابو داود والنسائي هذه الرواية قال ننظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي؟ قال فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حدف أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق والساع. طيب والمراد أنه وضع يده اليمنى على كفه يده اليسرى ورزقها ورزقها وساعدها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحياناً يقبض باليمن على السرة. هذا اللي لكم. ونعم، وفي هذا الحديث دليل على أن من السنة القبض. وفي الحديث الأول الوضع. أكله الأيش سنة. ثم حديث واي الحجر حجر في الرواية التي رواها ابو بدوي ونسائي ثم وضع يده اليمنى على رأس كاتيلوس. وضع. أكيد. المت. وهناك طريقة مبتذعة. تدعى المتأخرون إيش هي؟ يجمع بين صلتين بأي طريقة يفعل عكس، يقبض بالخنصر، هاه؟ ويودث صابع والسبت. هذه طريقة وتداع. والصحيح أن هناك كيفيتان إما القب وإما آخر. هذه صحيح. ما كذا؟ أوه هذه هاتان صحيحتان. قان هذه هذا الحديث دليل على أن من السنة القب. وفي الحديث الأول الوضع فكل من سلة ومن أخطاء بعض المصلين الجمع بين القبض والوضع وصورته أن يضع يمينه على يساره آخذ رسغها بخنصره وإبهامه ويبسط الأصابع الثلاثة طيب كما في بعض كتب المتأخرين ومن أخطائهم أيضا وضع اليدين على جهة القدم هذا أكثر شيء عند أخواننا السودانيين أيه تقاش في الحال كأنهم صوروا أنا متلوح لكن هذا خطأ لا شك في ذلك هذا خطأ وسوا وصحيح ما سمع ويعتقد بعضهم أن ذلك أذع الخشوع وهو مخالف لهدى صلى الله عليه وسلم المتقدم دخل في خطأ جديد وهو ترك دعاء الاستفتاح والاستعادة قبل قراءة الفاتحة راين تحلل عنه إن شاء الله غدا نسأل الله تبارك وتعالى أن يفكها في ديننا ويعلمنا من ديننا الفعل إن كان يعلمنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله بلحظة لله ونستعينه ونستغفره ولأعوذ بالله من شرور ينفسينا ونصييات أماننا ليهده الله فلا مضل له ومن يضمن فلا له وأشهد أن لا إله إلا إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قصيرا فتيرا وما بعد لنواصلوا أيها الإخوة درسنا المعتاد في باب إخطاء المصلين وتكلمنا في الدرس الماضي عن خطأ بعض المصلين في ترك دعاء الاستفتاح وفي ترك الاستعاذة في الصلاة وبينا أن دعاء الاستفتاح مشروع بل إلا من بعض العلماء من ذهب إلى وجوب الاستفتاح وإلى هذا كما ذكرنا قبل مال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام وبعض أهل العلم في هذا العصر مالوا إلى وجوب دعاء الاستفتاح وبينا أن دعاء الاستفتاح يكون بين تكبيرة الإحرام وقبل القراءة كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وقلنا إن لدعاء الاستفتاح صيغا متنوعه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 وبينا ايضا انها على الصحيح واجبه في كل ركعات الصلاه في كل ركعات الصلاه تستعيذ تستعيذ بالله وبينا ايضا صيغا لهذه الاستعاذه وقلنا صيغ الاستعاذه ثلاثه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وكذلك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقف وكذلك مبين الآية استعذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه ثلاث سيار اخطاء اليوم أو أخطاء اليوم التي سنتكلم عنها من أخطاء المصلين تكرير الفاتحة في الصلاة تكرير الفاتحة في عين الركعة في الركعة الواحدة وتكرير الفاتحة لا شك أنه لا يجوز لا شك أنه لا يجوز أو يقول أنه يكره أو يقول أنه يكره وتكرير الفاتحة غالبا إنما يكون من الوسواس إنما يكون من الوسواس والوسواس إذا هجم على الإنسان والوسوسة إذا هجمت على الإنسان فإنها تضيع عبادته وتتعبه وترهقه إرهاقا عظيما وأفضل علاج للوسواس الاستعاذة من كيد الشيطان بالله تبارك وتعالى والإعراض عن هذا الوسواس والإعراض عن هذا الوسواس. قال هنا المصنف حفظه الله تعالى قال من اخطاء المصلين تكرير الفاتحة يكره للمصلي تكرير الفاتحة كلا أو بعضا لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى قال وهذا مذهب جمهور العلماء وعليه الأئمة الأربعة وفي بطلان الصلاة به خلاف ولا شك أنه لا يوجد دليل على أن من كرر الفاتحة في الركعة الواحدة بطلت صلاته لا يوجد دليل على ذلك والصحيح أنها لا تبطل, والصحيح أنها لا تبطل. ولا شك ان القول المطال هو قول عند بعض العلماء هو قول عند الحنابل هو قول عند الحنابل طيب قال وان كررها سهوا سجد للسهو عند الحنفيه والشافعيه وكذا ان كررها عمدا عند الشافعيه بل ويأثم عند الاحناف الاحناف عندهم ايش يأثم قال وعليه عاده الصلاه لرفع الاثم عند الاحناف ويحرم تكريرها عمدا عند المالكيه ولا تبطل به الصلاه وان كررها سهوا سجد للسهو على الراجح والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال لكل سهو سجدتان لكل سهو سجدتان ولكل سهو سجدتان هذه صيغه من صيغ الوجوه لكل سهو هذه صيغه لكل هذه صيغه كما بين ذلك اهل الاصول في كتبهم أن هذه الصيغة من صيغ الوجود أن هذه الصيغة من صيغ الوجود لكل سهل سجدكاء انتهى خطأ تقرير الفاتحة دخل في خطأ آخر وهذا الخطأ حقيقة للأسف الشديد واقع به كثير من الناس وهذا الخطأ هو رفع البصر في الصلاة والالتفات في الصلاة بالبصر وبالرأس البصر قدر راس ولا شك ان هذا الخطا شائع. هذا الخطا ساء وقد جاءت الاحاديث الكثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام تنهى عن مثل هذا الفعل تنهى عن الالتفات في الصلاه وتنهى عن رفع البصر الى السماء في الصلاه وتنهى عن رفع البصر الى السماء في الصلاه حال الدعاء حال الدعاء وقد جاء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 هو أن يأخذ المختلس الشيء من غير غلبة، أن يأخذه من غير غلبة ولو عائلة، ولو صاحب الشيء يراه، يأخذه اختلاساً من غير غلبة، من غير ما يصارعه، من غير إيش ما يضاربه، يأخذه ويخرج، يأخذه ويخرج. وأما السرقة تكون في خفية، السرقة كما أتى راه العلم تكون في خفية، وأما النهب فيكون بقوة، أما النهب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 ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟ واشتد قوله في ذلك، وشتبذ قوله في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لن تهمنا عن ذلك أو لتخطفن تختفنا أبصارهم. لن عن ذلك أو لا تختفنا تختفن ولا شك أن هذا كما يقول العلم وعيد شديد. هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. أو لتخطفن تختفنا أبصارهم. يعني إيش تختفنا أبصار؟ يعني أنا. يعني العمل أو لا تخطفنا أبصارهم ولا شك أن هذا يدر على أن رفع الأفكار إلى السماء في الصلاة حرام رفع الأفكار إلى السماء محرم محرم وهذا ذهب إليه الشوكاني رحمه الله